حتى برغا ساف سافه وحفر ثابت وحفر ثابت مثل ذلك ثم لزم رايتهما ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه إلا سالم وثابت نعم وإن سالما وثابتا لقائمان حتى قتل سالم وقتل أبي خزيفة مولاه قال وحسي بن حرب ابتدأنا بقتال سديدا سي هو الذي قتل مسيلمة نعم اترى شيء اترى ربنا وحشي قتل حمزة قتل حمزة في غزوة يهود وقتل مسيلمة في اليمامة هو وحشي نعم اترى تسوق النار تخرج من خلال السوف حتى سمعت لها صوتا كالاجراس وقال دمرة بن سعيد المازني، وذكر ردة بني حنيفة لم يلق المسلمون عدوا لم يلق المسلمون نكاية. عدوا تسد نكاية منهم يعني من بني حنيفة فالمسلمون ارتقوا بعدد من الناس وبعدد من القبائل وبغزوات عدة وسرايا، لكن اشدها واكثرها ضراوة واكثرها قتل هي وقعت اليمامة. نعم. لقوهم بالموت الناق والسيوف والسيوب قد أصلتوها. والسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح. فكان المعول يومئذ على أهل السوابق. نعم. وقال ثابت بن قيس يومئذ يا معسل الأنصار، الله الله في دينكم. يشجعه. نعم. ألم هؤلاء أمر؟ ما كنا نحسنه نعم. ثم أكبر على المسلمين وقال افتل لكم و تصنعون ثم قال خلوا بيننا وبينهم أخلصونا فأخلصت الأنسال ولم تكن لهم ناهرة. ناهية حتى. حتى انتهوا إلى محكم بن صفيل فقتلوه ثم انتهوا إلى الحديقة فدخلوها فقاتلوا أشد القتال قد تختلطوا فيها ثم ساء أسابت سيئة يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب سورة البقرة يناديهم ليشجعهم بالاستمرار في القتال وفي الصبر على ملاقات العدو لأن الساعة كانت حرجة والوقت كان حاسمة وتمر من الصباح وجاءت صلاة الضغر وهم مستمرون ثم صلى بهم خالد صلاة الظهر والعصر جمعا نعم. وأوفى, وأوفى عباد بن بسرين على نشذ رصاه على سوتي. أنا عباد بن بسرين على نشذ يعني مكان مرتفع يناديهم يجي يعطيهم مثلا تعليمات يدعوهم إلى الصبر والتبات والاستمتاع في سبيل الله نعم. يا الأنصار أنا عباد إليا إليا. تا جاء ابو لبيك لبيك لبيك حتى توافوا عنده وقال فداكم ابي وامي حتى حبوا جفون السيوف حتى حبوا جفون السيوف ثم حتى جفن سيفه فالقى واعتمت الانصار جفون سيوفها ثم قال حملة صادقه اتبعوني, اتبعوني فخرج امامهم حتى ساقوا بني بني حنيفه حتى ارتهوا إلى الحديقة وأغلق عليهم ثم إن الله فتع الحديقة فاكتهم عليهم المسلمون وأن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال دخلنا الحديقة حين جاء وقت الدور واستحر القتل فأمر خالد المعذن فأذن على جدار الحديقة بالدور والقوم مقبلون على القتل حتى انقطعت الحرب بعد الأسر فصلنا بنا خارج الظهر والأسر <تصفيق> ثم بأس الساقة يتوقع يتوقعون على شأن إذا كان في جرح يعطونهم قليلا من الماء يعطونهم قليلا من الماء يبللون به خلوقهم فإنهم يعني في شدة وفي ضائقة وتعب وخمر شديد يمرون عليهم من كان يحتاج إلى سقيا يسقون نعم ثم بعث السقاة يتوفون على القتلى فطبت معهم فمللت بعامر بن ثابت وإلى جنبه رجل من بني حنيفة به جلاء فسقيت عامرا فقال الحنفي أسقني في ذاك عبي وعمي فقلت لا ولا كرامة نعم فقلت, لا, كرام ولا كرام ولا كرامة. فقلت لا ولا كرامة ولكن أجهز عليك فقال طيب ما في ذلك بسألك سؤال وعجبني قال نعم قال ما فعل أبو ثمامة يسأل عن مسيلم الكذاب ما فعل أبو ثمامة قلت قلت والله قال نبي ضيعه قومه فدل هذا على استماتة القوم وعلى تعلقهم به وعلى ارتباطهم به مع أنهم يعرفون كذبة ما فعل ابو ثمامة قلت انه قتل قال نبي ضيعه قومه نعم فقال احسنت اسألك مسالة لا شيء عليك فيها قلت معي قال ابو ثمامة ما فعل قلت والله قتل قال نبي ضيعه قومه ولما قتل منهم القتل وكانت لهم ايدا في المسلمين مكترك عظيمة قد ابيها أدعو به أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لا تهمد السلوف وفينا وفيهم معين قطرة وكان في منبكى من المسلمين جراحات كثيرة فلما أمسى مجاعة أرسل إلى قومه ليلا قومه ليلا قال السلاح اللي عندكم والعتاد لبسوه الحريم والأطفال وخلوهم يكونون في الحصول ما يبين انهم حريب او يبين انهم أطفال لا كل ما عندكم من سلاح وكل ما عندكم من عتاد وكل ما عندكم من قوة لبسوها النساء والأطفال وخلوهم فسطح فلما قال سأله قال ماذا قال رأى انك تتنازل عن كذا وعن كذا و... قال انها قفل قال لا شوف فالباقيين اكثر من ال... من اللي راح وهو يعني النساء والأطفال بعدين خالد قال له خدعتنيا لا هذا قومي ما خدعتك نعم. نعم وقال ألبسوا, ألبسوا سلاحا النساء والفرية يعني لان ذا أسفتهم اتباح الموقف اتباح موقف مجاعة كادوا أن ينتهوا كادوا أن ينتهوا لكن مجاعة أراد أن يحصل على صلح ليضمن لهم بعض الشيء فأمر النساء مع أنه موجود مربوط ومع خالد أمر النساء والأطفال أن يلفسوا السلاح والعتاد وأن يكونوا في الصعود، كأنهم مقاتلين في الصعود. فالخالد من هؤلاء هؤلاء الرجال ما راح إلا عدد قليل ودول أكثر. فمع الجراحات ومع التعاد والعناء اللي حل بالمسلمين، خالد رضي الله عنه صالحهم على بعض الأمور. فتبين بعد ذلك. ان هذه اللواء فينا عليه مساح وكذا انهم حريم وقال ما بنفع فلما همس مجاع اسل الى قومه ليلا ان البسوا السراه النساء والذرية ثم اذا اصباحتم تقوموا مستقبل الشمس على وجه الشمس حتى تلمع اليس حلل ان هؤلاء هذا تبدأ تلمع فتؤثر على العيون ومن يراها يتوقع انها من فرسان ومن المقاتلين نعم ثم, فإذا... ثم إذا أصبحتم فقوموا مستقبل الشمس على حسونكم حتى يأتيكم أمري نعم. وبات المسلمون ينفنون قتلاهم فلما فرغوا جاءوا يتكمدون بالنار من الجراح من الجراح نعم فلما أصبه أمر خالد فسيق فسيق مجاء في الحديد يتعبع إليهم القتلى يعرف هذا صاحبكم قال لا ما هو هذا صاحب هذا أكرم من هذا محكم القفيد طيب هذا صاحبكم هذا صاحب. فمر برجل وسيفر وخينس فوقف عليه خالد فقال هذا هو فحمد الله خالد محسن عليه وأمر به أن يلقى في البئر التي كان يشرب منها الماء نعم فمر برجل وسيم فقال يا مجا هو هذا قال هذا أكرم من هذا محكم بن بالطفيل إن الذي تبتغون لرجل أسيفر أسيفري أخينس, أصيفر. أصيفر. نعم. أسيفري أخينس. خينس. فوجدوه فوقف عليه خالد فحمد الله كثيرا وأمر به فأرطي في البئر التي كان يسرم منه وكان خالد يرى أنه لم يبق منهم أحد إلا من لا أتاد عنده يعني يرى أن الأكثر راح لكن بالقطة التي عملها بن المرارة اللي يلمع واللي ولنفسي الاسلاح فتوقع انهم رجال مع انهم نساء واصفال فقال يا مجاه هذا سايبكم الذي فعل بكم الافائيل ما رأيت اقولا عداف من اقول اصحابه مثل هذا فعل بكم ما فعل فقال مجاه قد كان ذلك ولا تدل ان الحرب إن انقطعت. انقطعت لا وان قتلته ان جماعه الناس واهل البيوت لفي حصونها يعني باقي ناس كثير نعم ولا تدنو ان الحرب انقتلت وان قتلت ان وجاء ان جماعه الناس واهل البيوتات لفي الحصون فرفع خالد الراشدي فرفع خالد الراشدي ويز وإذا... الفيض السلاح والخلف الكثير على الحصون فراى امرا غمه امرا غمه يعني سبب له يعني الادم الاثياخ والقلق لانهم بعد المعركة الحامية وبعد ما نالوا من التعب والعناء واذا بالحصون فيها الرجال وباقوا بواقع حريم واقعد نعم ثم استند ساء ثم ادركته الرجولة وقال لأسحابه يا خيل الله اركبي اركبي يا صاحب الرايه تقدمه وقال مجاه إني لك ماسر يعني قدم النصحة وهو يريد سلامة قومه نعم وإن السيف قد أف... أفناك, أفناك. فتعال... فتعال أبو صالحك على قومي فتعال أبو على قومي وقد أخل بخالد خالد مساب أهل السابقة ومن كان أبو. الذين استشهدوا نعم ومن كان يعرف عنده الغناء فقد رطى وأحب الموادعه أحب الموادعه يعني انها لم ثم عجب الركاء الكراء ما عجب الكراء نعم التعب فأسته... فاستلموا على السفراء والبيضاء والحلقة والكراء ونصف السبيل ثم قال مجاه إني آتي القوم عليهم قال من بعد الخديعة نعم فعالد عليهم ما سنعت قال فانطلق فذهب ثم رجل. فأخبرهم ف... انهم اجازوا يعني وافقوا وما عند احد حريم وافد فاخبره انهم اجازوا فلما بان لخالد ان ما هم النساء انهم النساء والسبيات قال... ويلك ويلك يا هجاه خدعتني قال قومي ماذا عشنا قوم نعم قال خدعتني وقال قومي ثم اسنا وما وجدت من ذلك بذه وقال سيد بن حذير وغيره لقالب اتق الله ولا تكمل الساع تقبل الصلح استمر على ما انت عليه فاين تسلم والا اقنهم في القتل تريح البلاد والعباد نعم فقال إنه قد اغلاقكم السيف قالوا وابنا غيرنا السايده قال ومن بكى منكم جريح ومن بكى قال ومن بقي من القوم ج... جرحا لا نقتل لا نقتل في... الصلح ابدا اعطبنا عليهم حتى ينفرنا الله بهم او نبيده او نبيده او نبيده او نبيده نحن نحن نعم احملنا على كتاب ابي بكر ان اذفرك الله بهم فلا تبق منهم اهدا يقول ان فضح التي جاءت من الصديق رضي الله عنه ان اذفرك الله بهم فلا تبق منهم احدا هو مع شر ولا ينفع فيهم الا الفت نعم <تصفيق> بينهما لا ذلك اللي جاء في تاريخ ابي بكر يقتل الدم وفيه ان اذكرك الله دين ولا تستفقي رجلا مرته لي موسى فلا تستفقي رجلا مرت عليه موسى وش معنى العباره هذه <تصفيق> نعم صحيح اي بكر يوم الميلاد يوم الثاني من ميلاد لا لا لا قاعد عاد أبعث النجعة يا بني. نعم. أي رجل؟ عن كل خراسان. حسن. يقول اللعنة. شيخ بكار يقول اللعنة. معنى العبارة؟ أحسن. بمعنى لا تقي رجل بلغ لأن البالغ هو من أنبت، من أنبت الشعراء. في العانة فإذا مرت عليه الموسى معناه أنه على قهر وبلغ لأنه من علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنبات وأما من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض وعلامات الرجل بالنسبة للبلوغ الإنبات فيقول رضي الله عنه فلا تستطي رجلا مرت عليه الموسى يعني أنه استعمل هذا الشيء لكونه قد بلغ واذا بلغ فمن علامات البلوغ الانبات نعم. فتكلمت الانصار في ذلك وقالوا امر ابي بكر فوق امرك وقال يقول انه خالد نعم. فقال اني والله ما ذكرت في ذلك الا الذي هو قيل رأيت اهل صفخته وأهل القرآن قد قتلوا ولم يبقى مئي إلا من لا بقى له على السيف نعم. لو لج عليهم فقبلت صحي يعني رأيت اللي معي تقول عليهم القتال واشتد عليهم الأمر ومن كان يفر ويفر ومن كان يصول ويجود قد استشهد في المعركة وانتهى عدد كبير من القراء والذي بقي معي لا يبقون على السيف يعني سهل القتالهم نعم. فقابلت سلها ما أنهم قد أظهر الإسلام واتقوا بالر بالرح. نعم. وتم سله وكتب إلى أبي بكر يعتذر لي. نكتفي بهذا السطر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.